نعم نعم لا كمان سلام سين سبع نعم اسبرسته ترونه كاني شغله فرانه تسعه تروح نعم 10 دل دل نعم نكمله هو بيجي لواحد ها نكمله نه جلاسه نه بسرونا كام رقمين بسرونا كام رقمين واحد اثناعش وهم ييجي واحد 12 واصل بعد وإذا سألت على بعد يعني لا, لأ مهمل الاستفتاءات اللي تنزل هالكتاب طيب وإذا سألك عباد أني متى تصلح لا تصلح تصلح لا لا هذه نسخه تشتكونك هي نعم هم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اقربوا في النجي لكن ما ما ما, ما, ما قالوا يسالون واستفتوا طيب انا استفسر عن السؤال لكن بس ان ان كان مراد بن عباس السؤال بهذا النص حنا نسقدي استوتونك مرة تين ويبقى عندنا وحدة إذا كان ما جاي تعدل إن ما مع ال إذا كان ما أنا واحد ما ما هو ما في عبر اتفاق تمه جسمك عن فلقتها جسمك عن فل لا ما ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ هذا الاثنى عشر بإسقاط طيب على كل حال هنا أم تريدون أن تسأل رضي الله عنهم بقية ديم ورسول عليه الصلاة والسلام كم من سنة 23 سنة؟ ما سألوه إلا اثنى عشر سؤالا هذا كما جاء في القرآن وانا استفدت كثير اما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا شيخ نعم صلى الله عليه وسلم لا علاقه من هانيس صراقه ساله لما امر قال علي عامي هذا ام لي قال لي ابدا هذا السؤال يا رسول الله ايش؟ وبعد وفاة الرسول ما هو ممكن هذا بعد وفاة الرسول ما يمكن يحرم شيء ولا يحلل شيء لأن الحرام والحلال قد ولهذا بعد وفاة الرسول اسأل ولا حرج عليك لكن ما ينبغي عدم تسأل الغلوطات هؤلاء الذين يأتون الأشياء التي تحرج ولا, ولا يكون فيها خير تجد مثل يسأل ما لون كلب أصحاب الكهن نعم دوا راجع بالكتب كتب التاريخ يمكن يمضى خمس أيام ست أيام وهو طالب كتب التاريخ والفائدة لا شيء ها لا شيء الفائدة لا شيء نعم ومن هذا أيضا عناية بعض المحدثين المبهمين جاء رجل رأى فقال يا رسول الله كذا وكذا جاء عربي فقال يا رسول الله كذا وكذا بعض الناس يكون عنده نعمة ليطلع من هذا السائل ومن هذا الرجل هذا بالحقيقة لأشيك أن العلم به خير من الجهل به لكنه ينفرون العلم بمعنى أنه ما ينبغي أن نمضي أعمارنا بطلب من هذا القائل من هذا السائل نعم إحنا قلنا أن معرفته خير لكن مهم على أن, إن نمضي أعمارنا عشان نفهمهم الحاصل ان السؤال يعني السؤال عن الأشياء التي تعتبر أغلطات وألغاث وأحاجي حتى بعد وفاة الرسول عليه الصلاة ما ينبغي ولهذا كان بعض السلف إلى سئل عن شيء قال للسائل أوقعت بك إن قال نعم فسيعين الله الله ما ينزل بليها إلا أنزل لها حل وإن قال ما وقعت بي فما نمفتي لأنهم ممرحين لتعبون أنفسهم مثل في طلب الحكم إذا كانوا ما يحسنونه أو أنهم يبعون حكما قد يتغير رأيهم فيه فيما بعد ويكون هذا السائل قد أخذ به إلا في أمر الوقع يعني إذا وقع الأمر لا بد أن يشابه حل فالمسائل الأغلطات التي يأتي بها بعض الناس ويسألونها إذا كان ليس فيها مصلحة فلا تنظر أما إذا كان فيها مصلحة مثل الإنسان في مر قلبته على هذا المسائل فهذا لا شك منه من باب العلم وهو طريق من طرق التعليم وقد ألقى النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه لغزة ما هو الشجر أن تريدون أن تسألوا رسولكم رسولكم أضافه الله تعالى إليهم فقال رسولكم مع أنه في آيات كثيرة أضافه الله إلى نفسه جاء الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين فمن هو الجمع بين ذلك؟ هل هذا من باب التعارض والتناقض؟ أو أن كل واحدة من الإضافتين تنزل على أحد؟ نقول كل واحدة من الإضافتين تنزل على أحد؟ فهو رسول الله باعتبار أنه أرسله وهو رسولنا باعتبار أنه أرسله إلينا نعم. وأمراد به محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع كما سئ إلى موسى من قبل كما سئ إلى موسى من قبل هو موسى سئ له حتى إذا هجر عينا إلى هذا الحد أما تهرى والبقرة حجة أسئلة وردت فيها وجعلنا إلهم كم كما كملا ماله وغير ذلك فبني إسرائيل هم المشهورون بالأسئلة والتعنُّ والاعياء والإعجاز. أما هذه الأمة فإنها قد اتبع الله عز وجل فأسنَت أديباً. ما يسألون إلا عن أمر لهم فيه حاجة. كما سئل إلى موسى من قبل. وفي أنام لدى في بعض أديبات وهذا إنكار من الله عز وجل على هذه الأمة أن يكون دابهم السؤال للرسول صلى الله عليه وسلم كما كان داب بني إسرائيل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء سبيل يتبدل الكفر يعني يأخذه بديلا شو عنه؟ عن الإيمان وهذا يشمل من بقي على كفره بعد عرض الإيمان عليه ومن ارتد بعد كفره هو من ارتد بعد إيمان فإنهم في الحقيقة تبيث لأن كل مخلوق يولد على الفطرة كل موجود يولد على الفطرة فإذا كفر فقد تبدل الكفر بالإيمان فمن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل طيب ما مناسبة آخر الآية أولها مناسبتها ظاهرة لأن كثيرا من الناس الذين يسألون قد يسألون ولا يعملون لا سيما في الوقت الحاضر فإن كثير من الناس يسأل فلان وفلان وفلان وفلان ما يريد أن يعمل يريد أن يعلم ما عند الناس فقط أما العمل فلا ولهذا نحن نجربنا ذلك في مواسم الحج تجد السؤال يطرح على عدة علماء ومعنى ذلك إن السائل ما أراد الحق لأنه لو أرد الحق لكن إذا استفت من يثق به أخذ به وانتهى لكن لا يجي يسأل هذا ويسأل هذا وتجد هذا السؤال تردد بين علماء كثيرين كل ما بحث مع عالم ولا عنده علم منك لأنه مسؤول عنه رب ربما يبحث عن الأسهل نعم وربما إلى ما جازوا لهم كله كلهما جازوا له كان خلاص دولهم التناقضين ما ما عندهم علم والعلم براسم نعم من آخر على يبي وهذا أمر معروف, معروف فالإنسان الذي يتبدل الكفر بالإيمان بمعنى أنه لا يدفع الحق بعد ظهوره فقد ضل سواء السبيل سواء ضل بمعنى تاه وسواء بمعنى وسط والسبيل الطريق يعني خرج عن وسط الطريق إلى حافات الطريق وإلى شعابها وطريق الله تعالى واحد الواجب عليك أن تمشي هي سواء الصراء في حتى لا تضل ثم قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم خفارا. ود بمعنى أحب بل إن الود خالص المحبة خالص المحبة يسمى وداً والمعنى أن كثيرا من أهل الكتاب يودون بكل قلوبهم أن يردوكم كفارا ويردوا بمعنى يرجعوا وعلى هذا فهي تنصروا مفعولين الأول الكاف في يردونكم والثاني كفاراً يردونكم أي يرجعونكم كفاراً وقوله لو هذه مصريه لا شرطيه هذه مصريه يعني ود ردكم فار فهي مصريه <تصفيق> وهي كل ما أتت بعدما يدل على المودة والمحبة فإنها مصريه وحب لو تفعلوا كذا وكذا أود لو تفعلوا كذا وكذا ود لو تكفرون فتكون مصدرية كلما جاءت بعد فعل يدل على المحبة وقولا ويردونكم من بعد إيمانكم وهذا أشد إن الإنسان والعياد بالله بعد أن يؤمن يرتد ولهذا الكافر الأصلي اللي ما آمن من قبل يقر على كفره نعم وأما, وأما الذي آمن ثم كفر فإنه لا يقر بل يقال إما أن ترجع إلى الإسلام الذي خرجت منه وإما أن تضرب عنه وقوله كفارا حسدا من عند أنفسه حسدا حسدا هذه مفهول من أجله أي لأجل الحسد وعامله قوله يعني هذا الودع لا لشيء ولكن حسدا حسدا لأنها الكتاب يعلمون إن الإيمان إنه سعادة فينا ولا أكبر حسد ورديهم الله أكبر الله أكبر في هذه الآية أولا إثباث النصر وأنه جائز عقلا وواقع شرعا وهذا ما اتفقت عليه الأمة إلا أبا مسلم الأصفهاني فإنه زعم أن النسخة مستحيل وأجاب عما ثبت نصفه بأن هذا من باب التخصيص وليس من باب النسخ. وذلك لأن الأحكام الأحكام النازلة ليس لها أمد تنتهي إليه بل أمدها إلى يوم قيامه فإذا نسخت فما ناهننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ أخرجناه من الحكم فمثلا وجوب مصابرة للإنسان لعشرة حين نزل كان واجبا إلى متى ممكن. إلى أم شاملا لجميع الأزمان فلما نسخ أخرج بعض الزمن الذي شمله الحكم أخرج بعض الزمن الذي شمله الحكم فصار هذا تخصيصا فيسميه تخصيصا وعلى هذا فيكون الخلاف بين أبي مسلم وبين جمهور الأمة بل الأمة خلافة لفظية، لأنهم متفقون على جواز مثل هذا الأمر، إلا أنه هو يسميه تفصيلاً، وغيره يسميه نسخاً، والصواب تسميته نسخاً، لأنهم صريح القرآن، ما ننسخ من آية أو نسيء، ولأنه هو الذي جاء عن السلف بوث النسخ فالصواب إذن. جواز النسخ وقوع النسخ شرعا وجوازه عقلا ولا مانا طيب ومن فوائد الآية أن الشريعة تابعة للمصالح لأن النسخ لا يكون إلا لمصلحة فإن الله لا يبدل الحكم بحكم إلا لمصلحة ومنها من فوائد الآية أن الناسخ خير من المنسوخ خير من المنسوخ بقوله نأتي بخير منها أو مماثل له عملا وإن كان خيرا منهما آلا لقوله أو مثلها ومن فوائد الآية أيضا أن أحكام الله سبحانه وتعالى تختلف في الخيرية من زمان إلى زمان بمعنى أنه قد يكون الحكم خيرا للعباد في هذا الوقت ويكون غيره خيرا لهم في وقت آخر فليس كذلك نعم. ومنها من فوائد الآية عدمة الله عز وجل في قوله ما ننسخ فإن الضمير هنا ضمير تعظيم ما قال ما أنسخ فما ننسخ والضمير هنا ضمير تعظيم وهو سبحانه وتعالى أهل العظمة ومنها أيضا من فوائد الآية إثباته تمام قدرة الله عز وجل لقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ومنها أن القدرة عامة شاملة بقوله على كل شيء قدير ومنها أن القادر على تغيير الأمور الحسية قادر على تغيير الأمور المعنوية فالأمور القدرية والكونية الله قادر عليها فإذا كان قادر عليها فكذلك الأمور الشرعية المعنوية وهذا فائدة قوله ألا تعلم أن الله على كل شيء قدير لأنه قد يقول قائل ما الفائدة من قوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير هو أن القادر على تغيير الأمور الحسية قادر على تغيير الأمور المعنوية ثم قال تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير من فوائد الآية أيضا تقدير تقرير تقرير عموم ملك الله تقرير عموم ملك الله لقوله عالم تعالى <تصفيق> أن الله له ملك السماوات ومنها من فوائد الآية اختصاص الملك بالله السفادة منين يا غانم؟ منين تستفادة اختصاص الملك بالله؟ له من تقديم العلم، تقديم الخبر، نعم. تقديم الخبر يدل على الحصر. له وحده ملك السماوات والأرض. ومنها أن إضافة الملك إلى العباد إضافة مقيدة. والله وأضاف الملك العباد أو مملكة إيمانه، ولكنها إضافة مقيدة. تؤخذ من قولها خليفة. إن ملك الإنسان لما يملك ملك مقيت لا لا لا أهدت تعلم أن الله له ملك السماوة نعم له ملك السماوة كان مثلا عندما يضاف الملك لي الملك ما ما هو ملك مطلق الملك المطلق لله وحده لا شريك وحده لا شريك الله ومنها أن من ملك الله أنه ينسق ما يشاء ويتفت لأن هذا التعليل لقوله ما ننسخ من آية فالمالك للسماوات والأرض يتصرف فيها كما شاء ومنها من فوائد الآية أيضا أنه لا أحد يدفع عن أحد أراد الله به سوءا وما لكم من دون الله من ولي ولا نصي ومنها أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه في طلب الولايات والنصر انه يجب على الإنسان أنه يلجأ إلى الله في طلب الولايات والنصر انه يجب على لما <تصفيق> <سبحان> الله <تصفيق> لأن متى علمنا ذلك، إحنا ما نطلب، ما نطلب من أحد يتولانا إلا الله، ولا أحد ينصرنا إلا الله. صحيح. فإذا قال قائل، إن الله يقول، والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ويقول، إلا تنصروه، فقد نصره الله. فأثبت نصراً بغير الله فالجواب على ذلك أن إثبات النصر بغير الله وإثبات السبب سبب فقط وليس مستقلاً والنصر المستقل من عند الله أما انتصارنا بعضنا ببعض فإنه من باب الأخذ بالأسلاف من باب الأخذ الأسلاف ليس على وجه الاستقلال <تصفيق> إيه نعم نفس الشيء يعني تنصرو دينه تفعل ما يكون به نفس الدين يجوز الواحد مولانا إيه يجوز فإن الله هو مولاه وجبرين ووصاة المؤمنين نعم ووياقوس عن سارة وما وليكم وإنما وليكم الله ورسوله ورينا عمله هذه قصة طيب قال تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل مستفاد من هذه الآية إنكار كثرة الأسئلة لا إنكار كثرة الأسئلة لأن هذا الاستفهام أم تريدون به و... و... وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من ذلك دروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فهرم من أجل مسألته طيب ومنها هل نقول هذا الحكم جار حتى الآن نقول نعم هو جار حتى الآن فلا ينبغي كثيرا في السؤال إلا لمصلحا إما رجل وقعت فيه مسألة فيسأل عن حكمها أو طالب علم يتعلم ليستنتج المسائل من أصولها وأما الأسئلة التي مجرد استظهار ما عند الإنسان فقط أو أقبح من ذلك من يستظهر ما عند الإنسان ليضرب آراء العلماء بعضها ببعض وماش شبه ذلك أو لأجل إعناف المسؤول وإحراجه فكل هذا من الأشياء المذنومة التي لا ينبغي السؤال نقول لا ينبغي إلا في حال حال الرجل وقعت به مسألة يحتاج إلى معرفة حكمه والحالة الثانية طالب وعلم يحتاج إلى معرفة أحكام المسائل لينتفع وينفع ويعرف كيف يستنتج المسائل من أصولها وأما مجرد كثة في الأسئلة بس لما للنظر ما عند الإنسان أو لضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو لإعنات الإنسان وإحراجه ومع شبه ذلك فهذا من الأمور المذنونة. نعم. لكن لو كان مثلا طالب عنده معلم يريد أن يختبر المعلم هذا ليسك بأقواله هذا يمكن قد يكون هذا المصرحة لكن هذا بعيد كيف معلم متعلم يبي يختبر المعلم يكون قد يكون عالما بمسألة لكن أن تتاقص هذا متعلم المعلم عالم بمسألة يعني بحث بمسألة فراد أن يختبر هذا الإنسان ليسك بأقواله يأخذ على كل حال إذا كان مصح ما في بأس ما في بأس إن كان يريد أن يظهر أيضاً إن كان يريد يريد أن يظهر عجزه وغلطه فهذا غلط أيضاً ما يجوز هذا من باب المحاولة إظهار عيوب المسلمين نعم ومن فوائد الآية أن اليهود كانوا أيضاً سألوا موسى سألوا موسى عن أشياء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 كما سئل موسى من قبل لأن أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى يعني وهو رسول نعم ومن فائل الآية أيضا ذم من استبدل الكفر بالإيمان بمعنى أخذ الكفر بديلا عنه بقوله ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل ومن فوائدها عكس هذه المسألة أن من يتبدل الإيمان بالكفر فقد هدي إلى سوء السبيل إلى وسطه وخياره ومنها أنه يجب على السائل أن يعمل بما سأل وأجيب به لأنه إذا علم ولم يعمل فقد تبدل الكفر بالإيمان بعد تبين له أنكر فالواجب على المرء إذا سأل أن يعمل ولهذا قال العلماء ومن سأل مفتيا ملتزما بقوله حرم عليه أن يسأل غيره حرم عليه أن يسأل غيره لأنه لما سأله ملتزما قوله وصر يعتقد أن ما قاله فهو فهو الشرع إذا كانت أفقد هذا لا تستغيره نعم إذا سألت إنسان تثق به وأفتاك وبناء على أن فتوه الشرع ولكنك سمعت في مجلس عالم آخر حكما نقيض ما اكتيت به مدعما بالأدلة فحينئذ لك أن تنتقل لك أن تنتقل أو سألت عالما مكتنعا بقوله للضرورة ما عندك مثل في البلد عالم منه وسألته على أساس إن إذا وجدت من هو أعلم سألته فهذا أيضا يجوز أنك تسأله إذا وجدت أعلم منه لأن الإنسان أحيانا يقنا بسأل هذا العالم اللي عندنا على على أنني في اعتقادي إني إذا وجد إذا وجدت من هو أعلم سأبحث عن الحق فهذا لا بأس به وإن فلا ينبغي على إنه أيضا إذا سألت عالما ملتزما بقوله وذهب تسأل آخر ربما يختلف التختلف الفتوى وحينئذ تبقى متذبذبا من, من تذبذب فأنت الحمد لله ما دام فعلت ما وجب الله ما وجب الله عليك فاسأله الذكر إن كنت لا تعلمون هو من أهل الذكر لا هذا قولي ولا ولا تسأل ولا تبحث ثم قال الله تعالى <تصفيق> نعم مستن خير هل في فصل غير واحد لا خير والأخ والآخرة وأبلغ أبلى لا خير هي أخير بس إنها خديبة تلامز التقييم مثل شر وأشر ثم قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب ود كثيرون القرآن هذا هاه ود كثير ود المودة خالص الحب يعني أحب نعم وقوله كثير من أهل الكتاب أهل الكتاب هم اليهود والنصارى والمراد بالكتاب الجنس أو نقول أل والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل وقوله كثير من أهل الكتاب يعني لا كلهم فإن بعض أهل الكتاب لا يودون أن ترتدوا كفاراً بل يحبون أن تبقوا مسلمين ويسلمون أيضا هم، ولكن أكثر كثير منهم يودون هذا وقوله كثير من أهل الكتاب لو يردونكم لو هذه شرطية كلها مسترية مسترية والغالب أن لو التي تأتي بعد ود تكون مسترية ودوا لو تدهنوا نعم ودوا, ودوا لو تكفرون ودوا لو تكفرون كما كفروا وغير ذلك فالغالب أن, أن لو إذا جاءت بعد ود فهي مصدرية وقوله لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا الكاف مفعول الأول ليردونه وكفارا مفعول ثاني يعني لو يرجعونكم كفارا وهذا هذان المفعولان أصلهما المبتدا والخبر نعم أصلهما المبتدا والخبر لأنه لو حرفت الفعل وقلت أنتم كفار استقام المع الكلام فعلى هذا يكون أصلهما المبتدا والخبر وقوله من بعد إيمانكم لو يردونكم من بعد إيمانكم لأن الارتداد ارتداد ما يكون إلا بعد إيمان أما الكافر هو كافر. لكن بعد أن صح إيمانكم وخلص وتبين هم يودون أن يغيروكم ويحبنوكم إلى الكفر كفارا وقوله حسدا من عندي أنفسكم حسدا مفعول لأجله عامله قوله ود ود كثيرا أي ودوا حسدا أي من أجل حسد <تصفيق> نعم لأن ما أنتم عليه نعمة عظيمة فهو هؤلاء الكفار أعداء والعدو يحسد عدوه على ما أصابه من نعمة الله وقوله حسدا ما معنى الحسد الحسد هو تمني زوال نعمة الغير تمني زوال نعمة الغير سواء تمنى أن تكون له أو لغيره أو لا لأحد المهم الإنسان الذي يتمنى أن تزور نعمة غيره يعني نعمة الله على غيره هذا هو الحاسد والواجب على المرء إذا رأى أن الله أنعم على غيره نعمه أن يسأل الله من فضله الذي أعطاه يعطيه قال الله تعالى ولا وَلَا تَسْتَمَنَّهُ مَا فَضَّى اللَّهُ بِهِ بَعْلَةٌ عَلَى بَعْضٍ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا نسأل الله من فضله خل نعمة الله على أخيك له ولكن الذي أعطاه قادر على أن يعطيك وأكثر ولا تحسد ولا تحسد لأنك مهما حسد فلن ترد نعمة الله على غيره مهما حسد ما يمكن ترد الحاسد في الحقيقة ما يزداد بحسده إلا نارا تتلظى في جوه وكلما ازدادت نعمة الله على عباده ازداد حسرة ازداد حسرة فهو بالحقيقة مع أنه كاره لنعمة الله على هذا الغير هو مراد لله في حكمه وقدره لأنه يكره أن ينعم الله على هذا الشخص والله تعالى فقد أنعى وقدر عليه النعمة فيكون مضادا لله في حكمه ثم إن الحاسد الحسود أو الحاسد مهما أعطاه الله من نعمة ما يرى لله فضلا فيها لأنه يرى أنه غيره أفضل منه أفضل يعني حتى لو فرضنا أنه التميز في بأموال كثيرة بأموال كثيرة وجاء إنسان تاجر وربح كسب مكسب في سلعة معينة مكسب كبير في سلعة معينة. تجد هذا الحاسد، هاه؟ يحسده على هذا المكسب لكن بينما إن عنده عندهه ملايين عظيمة وكذلك أيضا بالنسبه للعلم بعض الحاسدين مثلا إذا برز أحد في مسألة من مسائل العلم تجد لون هذا الرجل أعلى من وأنفع الناس منه مثلا تجده يحسده على هذه المسألة التي برز بها أو صارت حديث الناس من أجل أنه كتب فيها مثلا أو ما أشبه ذلك أو قاله هذا أيضا معناه أنه ما رأى نعمة الله عليه هذا الذي أعطاه فالحسد يا إخواننا أمره عظيم وعاقبته وخيمه والناس في خير والحسود في شر الناس مطمئنون مستريحون لكن هذا الحسود والعهد في الله يتتبع النعم نعم الله على العباد وكلما رأى نعمه صارت جمرة في قلبه فلهذا يجب أن الإنسان يقول هذا من فضل الله على هذا الرجل أسأل الله أن يعطيه لما أطاه فيسأل الله من فضله والله أرشدنا إلى هذا ولا تتمنوا ما فضله بيضلكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا نصيب ما واسأل الله من فضله ولو لم يكن من خلق الحسد إلا أنه من صفات اليهود لكان كافيا في التنفير منه هم الذين يحسدون الناس على ما هتاهم الله من فضله نعم فالحاصل إن هؤلاء اليهود والنصارى يودون أن يرد المؤمنين بعد إيمانهم كفاراً واعلم أن من أحب شيئا سعى في تحصيله سعى في تحصيله ولا لأ إذا هؤلاء الهود والنصارى يسعون بكل ما يستطيعون من قوة مادية أو أخلاقية أو غيرهما وشو ليرد المسلمين بعد الإيمان كفارا شف ولم يقعد الله يردوكم يهودا أو نصارى كفارا لأنهم النصارى الآن واليهود يعرفون إن المسلم بعيد وهيتهوى ويتنصر لكن يقولون زعمائهم يقول لك فيكم أن تردوا المسلم عن الإيمان بس أخرجوه من الإيمان بس ويروح للجبل نعم أخرجوه من الإيمان فقط أو شككون في الدين لاجل يكون ثم بعد ذلك يمكرون والجارب فعلينا أن نحتر لأنه يقول ود والود خالص المحبة والمحب للشيء لا بد أن يسعى إلى إيش إلى تحصيله وقوله تعالى من عند أنفسهم من عند أنفسهم يعني هذا الحسد الذي يود أو هذه المواد التي يودونها ليست لله ولا من الله ولا من الله، ولكن من عند أنفسهم، وهو إشارة إلى أن هذا خبث في أنفسهم، خبث أنفسهم خبيثة، ما تريد الحق، ولا تريد الخير لهذه الأمة، بل إنه يريدون أن يرتد هؤلاء، أن ترتد الأمة حسدا من عند أنفسهم، وقوله من بعد ما تبين لهم الحق. من بعد ما تبين أي ظهر لهم لمن لهؤلاء الكثيرين هم بعد ما تبين لهم الحق وعرفوا أنكم على حق أحبوا أن ترتدوا كفارا نعم لو كانوا جاهلين أنكم على حق قالوا ما أود أن على دين مشكوك فيه لكان لهم بعض العذر لكن هم قد تبين لهم الحق وعلموا أن رسول عليه الصلاة والسلام حق وأن دينه حق وأن المؤمنين على حق ومع ذلك يودون هذه المودة ويسعون في كل, و... كل سبيل إلى أن يصلوا إلى غايتهم من بعد ما تبين لهم الحق والحق ذكرنا فيما سبق أنه الشيء نخبر عن ذات فهو ثابت. شيء ثابت نعم وأنه إن وصف به الحكم فالمراج به العدل وإن وصف به الخبر فالمراج به الصدق فالحق الصدق في الأخبار والعدل ها؟ في الأحكام ودين الإسلام على هذا وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا فإن أخبره صدق وأحكامه عدل قال الله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير فاعفوا الخطاب للمؤمين عامة ويدخل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم والعفو بمعنى ترك المؤاخذة على الدم ترك المؤاخذة عليه كأنه من عفى الأثر إذا زاد لتقادمه وقوله وصفح قيل إنه من باب عطف المترادفين فقول الشاعر فألف قولها كذبا ومينا، المين والكذب معناه واحد معناه واحد فقال بعضهم إن نعفوا واصفحوا معناهما واحد ولكن الصواب أن بينهما فرق. العفو ترك المؤاخذة على الثمن والصفح الإعراض عنه مأخوذ من صفحة العنق وهو إنسان يلتفت ولا, ولا كأن شيء صح يوليه صفحة عنق فالصفح معناها الإعراض عن هذا بالكلية وكأنه لم يكن وكأنه لم يكن فعلى هذا يكون بينهما فرضا العفو لا تؤخذ بذنبه ولكن لا حرط إن بقي في نفسك شيء أو تذكر له والصفح معناه تعرض عن هذا إطلاقا ولا كأن شيء جرى وعلى هذا في الصفح أكمل ولا لا الصفح أكمل أكمل إذا اقترم بالعفو وهو أكمل وإن تعفو وصفحوا واصفحو إلى متى حتى يأتي الله بأمره وهذه إشارة بشرة للمؤمنين إن المسألة لها منتع أنتم الآن اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره يأتي منصوبه بإيش بأن مضمرة بادة حتى أو بحتى بحت نفسها على خلاف بين الكوفيين وبصريين وقوله يأتي الله بأمره إعلم أن الاتيان المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوع أحدهما مطلق والثاني مقيد فأما المطلق مثل قوله تعالى هل يأتي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أو يأتي رب إلا هل ينظرون إلا أن يأتي أنت أتيهم الملائكة هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك فإذا كان مطلقا هكذا فإن المراد به إتيان الله حقيقة إتيانه تعالى بنفسه حقيقة نعم فإن الله تعالى يأتي على الوجه الذي يليق بجلاله قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا نعم وهذا الإتيان عند أهل السنة والجماعة وهم السلف خاصة وليس أهل السنة والجماعة على مذهبين كما قاله بعض الوهمين إن أهل السنة والجماعة لهم مذهبان مذهب التفويض كما يقول ومذهب التأويل هذا كذب وليس التأويل بشيء بالنسبة للسنة والجماعة فإن التأويل تحريف الحقيقة تحريف للكلمة عن مواضعه أهل التأويل والأصح أن نقول أهل التحريف كما سماهم شيخ الإسلام من تيمية في العقيدة الوسطية يقول وجاء ربك مثلا جاء أمر ربك لأن الله ما يمكن يأتي نفسه لا يمكن أن يأتي وإنما الذي يجيء أمره وهذا لا شك أنه كذب على الله فإن الله تعالى خاطبنا بنسان عربي مبين واللسان العربي يقتضي أنه إذا قيل جاء فلان المعنى جاء هو بنفسه هذا مكتب اللسان العربي فإذا قالوا جاء أمر ربك قلنا كذبتم على الله كذبتم من وجهي في الواقع من جهة أنكم قلتم ما أراد كذا وهذا قول الله في الأعلم من الذي قال لكم أنه ما أراد هذا بأي كتاب أم بأي سنة وكذبتم كذبا آخر حين قلتم المراد جاء أمره من إذا صرفتموها عن ظاهرها وأنهما جاءه من الذي يقول جاء أمره قد تكون جاء ملك من ملائكته نعم ما هو أمره وحينئذ يكونون كل مؤول محرف فقد قال على الله بلا علم من وجهي في يأتي ذلك الأمر المراد يأتي ذلك الأمر نعم و... والدي على هذا أن اتيان أمر الله هنا الذي جعله, جعله الله غاية هو الأمر بالقتال والأمر بالقتال نعم ويصح نقول جاء الله بأمره حيث أمر بالقتال حيث أمر بالقتال طيب إذا جاءت المسألة مطلقة من وجه مقيدة من وجه مثل هل ننظرون إلا أن الله في ظلل من الغماء في ظلل فهنا نقول هي كالمبلقة لأن في هنا بمعنى مع في بمعنى مع يعني يأتيهم الله مع ظلل من الغماء ويمكن أن نجعلها على ظاهرها لكنها إذا جعلناها على ظاهرها صار فيها معنا لا لا يصح، وهو إيحاطة الغمام بالله، والله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، لا يحيط به شيء من مخلوقاته. فالمهم أن هذا الاتيان يأتيه الله في ظل مثل وجهه المراد يأتي الله بنفسه في ظل من الغمام، يعني أن الظلال تتقدم جي الله، ثم يجيء الله سبحانه وتعالى على وجه الذي أراه.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 هذا من أمر الله سبحانه وتعالى الذي أتى به فالرسول عليه الصلاة والسلام انتثل وعفى وصفح ويحتمل أن يكون المراد بالأمر هنا الأمر الكوني الأمر الكوني يعني حتى الله بالسبب الذي من أجله تقاتلونهم وذلك في مثل نقض العهد من بني النظير وبني قينقاع وبني فريض. فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة ماذا دخلنا معها أولياء يهود. عاهدهم عهد. عاهدهم عاهدهم ثم نقضوا العهد قبيلة قبيلة حتى حصل ولله الحمد لله النصر عليهم. فقد يكون المراد بالأمر هنا ليس الأمر الشرعي بل الأمر الكوني القدري. الذي به تستحلون قتالهم الذي به تستحلون قتالهم. طيب وقوله إن الله على كل شيء قدير يعني أن من تمام من تمام قدرته سبحانه وتعالى أنه سينصركم عليه حتى مع العفو والصف فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغير الأمور وتكون الدولة لكم. وقد كان الأمر كذلك ولله الحمد. فإن الدولة كانت للمسلمين على كل أعدائه على اليهود وعلى من وعلى النصارى وعلى المشركين وعلى المجوس نعم كل ولله الحمد المهاجرون الإسلام كانت الدولة الإسلام لكن بعد أن تقهقرت الأمة الإسلامية وتغيرت أحوالها وانتكست حصل البلاء ودارت الدولة للأعداء ودارت الدولة للأعداء وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة في أحد حصل مخالفة واحدة مخالفة واحدة بعد أن رأوا النصر بعد أن رأوا ما يحبون والنتيجة ما هي الهذيمة حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم متى؟ من بعد ما أراكم ما تحبون يعني حصل خلاف ما تحبون وهي معصية واحدة وبعد وجود النصر أو بشائر النصر حصلت الهزيمة كيف عادل في أمة يمكن معصيها, معصيها كثيرة جدا والآن نحاول أن ننتصر نحاول أن ننتصر وبدون أسباب النصر لا يمكن أن ما يمكن إلا إذا رجعنا إلى الدين حقيقة وفي الحقيقة أننا نحمد الله سبحانه وتعالى أنه وجد الآن في الشباب يقضى أقول يقضى خير من أن أقول صحوة لأن الصحوة من السكر واليقضى من النوم اللقضة من النوم وإن كان الهواء والمعاصي نوع من السفر نعم فالمهم أنه يوجد لاحن في الشباب يقضى وانتعاش لكن تحتاج إلى متابرة ومصابرة النبي عليه الصلاة والسلام بقي في المدينة أو مكة كم سنة ثلاثة عشر سنة وهو يؤيد بالآيات وبالاصحاب المخلصين وآخر العمر أنه خرج من مكة خرج من مكة خائفا عليه الصلاة والسلام نعم حتى آذته الله كونك أيها الشاب تبي الانتصار على هذه الأمة وهذا الضلال العارم وهذا الفتن الحالكة تبي تنتصر عليهم بين عشية وضحاها هذا شيء مستحيل الدرب طويل لأنك أن تبني مثلا لبنه لكن فيه ما تهدم تهتم قصاً كاملة، وبرابط من من التأني والصبر والمصابرة وعدم الملل، وأنت ما دمت في طريق صحيح، فإن عاشك على الله سواء أدركته ولا ما أدركته، ومن يهاج من بي ومن يخرج من بيته مهاج الله ورسوله، ثم يدرك الموت، فقد وقع أجره على الله، فأنا أريد منكم. الحزم والصبر والمصابرة، وألا تظن إن الأمر سهل، وأننا بين عشية وضحاها سنقلب هذا هذه الشعوب المنجرفة المنحرفة هذا شيء غير ممكن، لكن بالصبر والمصابرة، ولأنه يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وكذلك أيضا نعامل الناس باللين والرفق. وكل بحسبه أجع إلى سبيل ربك بالحكمة هذا أحسن وأنا أقول لكم مثلا إننا رأينا تأثير جماعة التبليغ جماعة التبليغ وإن كان عندهم حراف في بعض الأمور لكننا رأينا لهم تأثيرا كبيرا في المسلمين وفي غير المسلمين لأنهم كانوا يدعون الناس باللطف واللين نعم باللطف واللين الكامل ورأينا مثلا من بعض الناس أو من كثير من الناس نفورا ممن يريدون من الناس أن يعخذوهم بالعصر والقوة وأن من الآن يلا اركبوا السنة من الآن انتظر انتظر أولا عالج الجرح حتى يندمل ثم اثعى في إزالة أثره التجميل بعد إزالة العين فعلى كل حال شوف تعذيب الله للرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه اعفوا واصبحوا حتى يأتي الله بأمره. نقول إن الأمر هنا الأمر إيش؟ يجوز أن يكون الشرعي أو القدر. بالنسبة لنا الأمر الشرعي انتهى. نعرف ونصل حتى يأتي الله بأمره. انتهى. هاه؟ الأمر القدر. الأمر القدرى. ولا الأمر القدري. الشرعي ما روح لأنه منتهى. وقول إن الله على كل شيء قدير قلت لكم إن فائدتها أن لا يئس المسلمون من تغير الأحوال فإن الله تعالى على كل شيء قدير والتغير الأحوال وأن ثلاثة هي ثم قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا أيضا من أسباب النصر والعون كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة أقيموا الصلاة يعني قولوا قد قامت في الصلاة لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا ويش معنى عد الصلاة ملي. على وجه الكمال لأن إقامة الشيء جعله قيما معتدلا مستقيما فمن يقيم الصلاة يعني بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها وقوله الصلاة عام يشمل الفريضة والنافلة ومن إقامة الفرائض كثرة النوافل من إقامة الفرائض كثرة النوافل لأنه جاء في الحديث أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة ما من إنسان إلا وفي فردة نقص لكن هذه النوافل تكملها وترقعها وقوله آتوا الزكاة أي أعطوها آتوا بمعنى أعطوا وهنا حذف المفعول الثاني لأن الزكاة مفعول أول والمفعول الثاني محذوب يعني مستحقيها هذا الزكاة مستحقيها ومستحقوها قد بينهم الله في سورة فراء إنما الصدقات في البقراء إلى آخره وقول آتوا الزكاة يعني الزكاة في اللغة النمى والزيادة ومنه قولهم زَكَى الزرع إِذَا نما وَذَا في الشرع عبارة عن دفع مال مخصوص لطائفة مخصوصة تعبد الله عز وجل هذا الزكاة وسميت زكاة لأنها تزكي الإنسان تزكيه قال الله تعالى خذ من أمالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهي تزكي الإنسان في أخلاقه وعقيدته لأنها تخرجه من حضيرة البخلاء إلى حضيرة الأجواد والكرم، فهي تزكي الإنسان وتطير له من الردائم وقوله وأقيم الصلاة وآبت بعد أن أمر بالصبر والعفو والصرف يدل على أنه, أنه ينبغي للإنسان أن يتشاغل بمهمات دينه عن غيره مع الدعوة إلى الله لكنه لكل مقام ما قال إنما يكون الإنسان يعرض أن يقام الثلاث وإثار الزكاة وراء قوم قد لا ينتفعون بالدعوة هذا ما ينبغي <تصفيق> ولهذا جاء في الحديث إذا رأيت شوحين طاعا وهو المتبعا ودنيا مؤثرة ويعجاب كل ذرائم برأيه فعليك بخاصة نفسك ودعمك عن العوام نعم لا بأس به. فهذا ينبغي أن الإنسان ما يتشاغل عما يعود لنفسه بالخير من أجل نفع غيره ويرتب المصالح ووالعبادات أنا مرتبه. وقوله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ما هذه شرطية وليست الموصولة. والدليل على ذلك أنها جازماتش الفعل والجواب الشرط والجواب وما تقدموا أصلها تقدمون وتجدوه أصلها تجدونه وقول وَمَا تقدموا لِأَنفُسِكُمْ تقدِّموا لِأَنفُسِكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ هو لأنك تقديم للنفس يكون بحسب اتباع الشرع. إذن ناخذ الفوائد الآية قال الله تعالى وَدَّى الكثير من الكتاب إلى آخره من فوائد هذه الآية سيان شدة عداوة اليهود والنصارى للأمة الإسلامية فإن شدة عداوة اليهود والنصارى للأمة الإسلامية ثانيا أن من اليهود والنصارى من ليس شديد العداوة لهم فقوله ود كثير مفهومه أن بعضهم لا يود هذا ومن فوائد الآية أيضا أن الكفر بعد الإسلام يسمى ردة الكفر بعد الإسلام يسمى ردة لقوله لو يردونكم ولهذا المرتد اللي يكفر بعد الإسلام ما يسمى كافر فقط يسمى مرتد لأنه رجع عن دين خير مما رجع إليه أيها لأن كل بعضهم وهالبعض هذا قد يكون من وقد لا يكون. طيب الثاني ومن فوائد الآية أيضا أن الحسد من صفات اليهود والنصارى أن الحسد من صفات اليهود والنصارى ومن فوائده أيضا علم اليهود والنصارى بأن الإسلام من قبة عظيمة من أين يؤخذ لا من الحسد لأن الإسلام ما يحذى إلا على شيء يكون خيرا ومن قبل نعم ومن فوائد من فوائدها أيضا وجوب الحذر من اليهود والنصارى، ما دام كثير منهم يودون لنا هذا، فإنه يجب علينا أن نحذر منهم. ومن فوائد الآية أيضا بيان خبث طوّيتي هؤلاء الذين يودون لنا الكفر. لأن خبث طوّيتهم، لأنهم قال من عندي عنفوسهم. ليس من كتاب وليس من إساعة من المسلمين إليهم ولكنه من عند أنفسهم أنفس خبيثة تود الحسد أو الكفر للمسلمين حسدا ومن فوائد الآية أيضا أن هؤلاء الذين يودون الكفر للمسلمين قد تبين لهم الحق فيستفاد منه فائدة متفرعة، وهو شهادة غير المسلمين للمسلمين على أنهم على حق، لأنه قد تبين لهم. ومن فوائد الآية نراعى الأحوال وتطور الشريعة، حيث قال. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله في أمره يعني وإن كانوا يودون هذا الأمر ومن ود شيئا سعى فيه فإننا نعفوا ونصفح حتى يأتي الله بالأمر على ما في الشرع نعم على ما في الشرع طوان الشرع ولا غير الشرع حتى الأمر العفو واصفح إذا حتى يأتي الله في أمره داخل فيما في لفر وهي مراعاة الأحوال وتطور الشريعة ومنها أيضا من فوائد الحلاهة الكريمة باط الحكمة الله عز وجل باط الحكمة لأن الأمر بالعفو والصبر حتى في أمر الله هذا من الحكمة إذ أن القتال قبل وجود أسبابه وتفوّق الأسباب من القوى المادية والبشرية هذا ينافي الحكمة ومنها من فوائد العاية تبوط صفة القدرة لله لقوله إن الله على كل شيء قدير وأنها عامة عامة شاملة ومنها الرد على المعتزلة القدرية لأنهم يقولون إن الإنسان مستقل بعمله وإذا كان مستقل بعمله لازم من ذلك أن الله ما يقدر على تغييره لأنه إن قدر على تغييره صار الإنسان مستقلاً ولا غير مستقل، صار غير مستقل صار غير مستقل ممستقل ممكن أيضاً لما بعيدة <تصفيق> هم؟ هم؟ نعم؟ نعم المثال. المثال القدرية هم؟ <تصفيق> لأن الله على كل شيء قدير هم؟ المثال القدرية هم؟ <تصفيق> هي أنهم يقولون أن الإنسان مستقل بعمله وإنه ما يقدر أن الله سبحانه وتعالى يصرفه عنه فهو مستقل ما للا حلاقة به إطلاقه سبحانه نقول إذا كان الله قادرا على كل شيء فمنه فمن هذا الشيء صرف الإنسان عما يريد إلى ما يقدر الله عليه ثم قال تعالى وعقيموا الثلاثة وعاثوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هذا مخليها دعم لأن ما كملناه في طيب تعالى وما من خير تجدوه عند الله ما شرطية وتقدموا في الشر وتجدوه جواب بشر وقوله وما تقدموا لأنفسكم يعني أن الإنسان إذا قدم خيرا فإن يقدمه لنفسه لنفسه ولهذا ليس له من ماله إلا ما أنفق فما أخره فهو لوارثه فلما قال وآت الزكاة قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدون فأنت إذا قدمت شيئا من مالك من زكاة أو صدقة مستحبة أو نفقة واجبة فإنك قدمته لنفسه وما أخرته أخرته لمن للوارث وفي قوله لأنفسكم ترغيب وإغراء بالتقديم لأنك تقدم لنفسك وما بقي لوارثك وقوله من خير هذه نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم أي خير قدمت للإنسان كثيرا كان أو قليلا فإنك ستجده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة شق تمرة يعني نصف يمكن نصف تمرة تقل الإنسان من النار وهذا خير عظيم وقال سبحانه وتعالى تجدوه عند الله ما الوجودة من الوجود يعني أنكم تلقونه عند الله تعالى متى يوم القيامة يوم القيامة هو الدخر لكم وذلك أول حسنة بعشرة مثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كما فري حبة أنبتت سبع سناب في كل سنبولة والله يضاعف لمن يشاء هناك شيء أيضا وراء ذلك وقال تعالى إن الله بما تعملون بصير إن الله هذه الجملة مؤكدة بإن مؤكدة بإن مع أن الخطاب ابتدائي إذ أنه لم يوجه إلى متردد ولا ممكن والخطاب إذا لم يوجه لم ولا متردد فإنه يسمى أرشيد يسمى ابتدائيا ابتدائيا والابتدائي ليس يؤكد ما حاجة تؤكده لكن ذكرنا عدة مرات أن الخطاب الابتدائي قد يؤكد لا باعتبار حال المخاطب ولكن باعتبار أهمية مجلوله فهنا له أهمية عظيمة إن الله يخبرنا سبحانه وتعالى أنه بما نعمل بما بكل ما نعمل قصير وقوله بما تعملون ما اسم موصول يفيج العموم بما نعمل قلبيا وبدنيا قوليا وفعليا لأن القلوب لها أعمال مثل المحبة والخوف والرجاء والرغبة وما أشفى ذلك كل ما نعمل قلبيا وبدليا فعليا وقوليا فإن الله تعالى بصير به وقوله بما تعملون متعلقة في ببصير فلماذا قدمت عليها لغرضين الغرض الأول قد يكون مراعاة الفواصل لأن ما قبلها فاصلة بالراء، فصيل قدير وبعدها فصيل، وق وقد يكون النتقيم من أجل الحصر والحصر هنا وإن كان يقلل من عموم من العموم، لكنه يفيد الترهيب فأه الترديد، الترديد والترديد أيضاً كل، أقول في بعض لأن لأنه دقيق. أيما أولى أن نقول إن الله بصير بكل شيء مما نعمل ومما لا نعلم أو أنه بصير بما نعمل فقط أي أعظم الأول أعظم فلماذا قدم المعمور ونحن نقول إن المعمور تقيمه يفيد الحصر قلنا فائدة الحصر هنا عظيمة وهي تحذير الإنسان أو تغيبه كأنه يقول لو لم يكن الله بصيرا إلا بأعمالكم فإنه يقول بصيرا فإنه يكون بصيرا مثل ما يقول الإنسان الذي يهدد ابنه اذهب فأنا أعلم ما تقول والأب عنده علم بما يقول وبما لا يقول لكنه يقوله له على سبيل التهديد وقد يكون على سبيل الترير فهنا نقول فائدة الحصر مع أنه يقلل من العموم هو إيش الترقيع أو التغيب حتى نرى كأن الله تعالى لو لم يكن بصيرا لو لم يكن بصيراً لكن بصيراً بأعماله ولا بد وقوله ذناء من يعملون بصيراً هل هو من البصر اللي هو رؤية العين أو من الابصار ال ال اللي هو العلم الثاني، لأننا ذكرنا أن قوله بما تعملون يشمل العمل القلبي والبدن، وال... والعمل القلبي لا يتعلق بالرؤية، فيكون مرد البصير هنا، إيش؟ البصير يعني العليم، يعني العليم، وإن الله بما تعملون بصير، وقال. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى قالوا ليهود والنصارى قالوا أي ليهود والنصارى وقالوا ليهودكر لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً وهذا قول اللهود أو نصارى وهذا قول النصارى فالليهود قالوا ما حد يدخل حنا والنصارى قالوا ما حد يدخل حنا نعم ما يدخل الجنة إلا يهودي يقوله اليهود ما يدخل الجنة إلا نصراني يقوله النصار وهود جمع هائد كعوذ جمع آئد نعم العوذ المطافي فهود أي هائد وهائد بمعنى راجع بقوله إن هودنا إليك، إن هودنا إليك. أي رجعني. وقيل إن الهود جم رجود يهود أي يهودة. اسم جدهم الأول ينتمنون عليه اسم يهودة بالزال، ولكنه لما عرض صار يهود. والله أعلم. على كل حال هم هؤلاء القبيلة من بني إسرائيل الذين يزعمون أنهم متابعون لمن لموسى. أما النصارى فقيل إنه مأفوذ من النصرة وقيل إنه مأفوذ من نسبة إلى بلدة تسمى الناصرة وأيا كان فالمراد بهم من ينتسبون إلى عيسى قال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا وعلى هذا على رأي اليهود يكون النصارى ما يدخل الجنة والمسلمون ما يدخل الجنة وقد سبق أنهم قالوا لم تمس النار إلا أيام معدودة ثم تخلقوننا فيها النصارى أيضا على رأيهم ما يدخل الله ذو وهذا صحيح صحيح بعدما انبعث عيسى من كفر به فإنه لا يدخل الجنة ولن يدخل المسلمون الجنة هذا غير صحيح هذا غير صحيح فلنقول إنكم أنتم أيها النصارى وكذلك اليهود بعد بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما كفرتم به كنتم من أهل النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أسمع بي من هذه الأمة يهودي وراء نصراني هم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار إلا كان من أهل النار فالحاصل أن هذا القول كذب أولى من الطرفين ها من الطرفين قال الله ولهذا قال الله عز وجل تلك أمانيهم تلك أي تلك المقالة تلك المقالة أمانيهم أماني جمع أمنية وهي ما يتمناه الإنسان بدون سبب يصل به إليه هذه الأمنية أنك تتمنى شيء لكن بدون أنت تأتي بالسبب الذي يوصل إليه. واحد قال أنا أتمنى إن الله يجيب لي ولد. قلنا له تزوج. قال لا من تزوج. وش يكون هذا التمن؟ أمية ولا ولا لا؟ نعم رأث ما الم ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دنيا نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أدفع نفسه وعوها وتمنى على الله الأمان. فهؤلاء يتمنون يقول نحن مؤمنون فالجنة لنا يقول هذه أمنية كاذبة اعملوا للجنة تكون من الجنة أما مجرد أماني كاذبة فهذه لا يتعرف شيئا ولهذا قال تلك أمانيهم ثم قضى بالعدل قل هات وبرهانكم إن كنتم صادقين فالعدل يعني نحن ما نرد كلامكم إلا إذا جاء إلا إلا إذا لم تقيموا عليه الدليل فإن قمتم عليه الدليل فقموا على العين والرأس هاتوا برهانكم قل يعني يا محمد هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وهاتوا إثن فعيل ولا فعل الأمر إيه. لكن القائد أن يكون فعل الأمر لأنه ما دل على الطلب ولحقته العلامة فهو فعل الأمر فهو فعل الأمر فهنا يقال هات ويقال هاتي للمرأة ويقال هاتيا يا لثنين هو فعل ها؟ العلامة أنه إذا قبل قبل الفاعل الاتصال الفاعل به فهو كذا الأمر إذا قبل الاتصال الفاعل فاعله طيب ها؟ نقول هذا ما بينعكس عن كسر ويه؟ كنا فعل الأمر نعم هو ما بنى على حال مهما جاء وعلى ما سمع وقوله هاتوا برهانكم البرهان هو الدليل من برهن على الشيء إذا بينه أو من بره الشيء إذا وضح بالعلامة فعلى الأول يكون النون أصلية وعلى الثاني تكون النون زائدة وعلى القولين جميعا فالبرهان هو الدليل الذي يوضح قدر الذي يتبين به هجة الخصم حتى تريد يتبين به قولك ونحن نقبله نحن نقبله ثم قال إن كنتم صادقين ترشف إذا قل إن كنتم صادقين معناه أن هذا أمر لا يمكن وقوم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ما هو تحدي؟ فإذا كانوا صادقين بأنهم في الجنة إلا لهود والنفارة فليأتوا بالبرهان فليأتوا بالبرهان وسيأتون به لا إذن يكونون كاذبين إن كانوا صادقين فليأتوا بالبرهان ما جاءوا فيكونون كاذبين كلمة هاتوا برهانكم في هذا الأمر يراد به التحدي والتعجيز إن هذا أمر لا يمكن أن يكون هذا أمر لا يمكن أن يكون واعلموا أن من دعايات المنصرين الآن من دعايات المنصرين النصارى أنهم يأتون للشباب في أمريكا وغيرها يجبوننا جماعة أنجوا ناس مسلمين وناس تحبون العدل نعم تحبون العدل اقرأوا الأناجيل اقرأوا الاناجيل شوفوا في الشي كله دعوة للخير كله دعوة للتسامح كله دعوة للبذل إلى المعروف إلى أحد فالإنسان يغتر به لأنهم إذا قالوا إذا قالوا هالكلام نتبع العديد شوفوا هل نحن مخطين ولا لا الغير ينخدع بذلك والله صحيح غد صار صادقين وينسى أن الله تعالى كذبهم، ينسى كل اللي بالقرآن والسنة، لأن ذولا خدعهم، وهم أيضا ما عندهم برهان، ما عندهم برهان على ما قال، لأن الأناجيل المعروف الآن كم هي؟ الأناجيل أربعة هذا المعروف، كل إنجيل منها لا يوافق الآخر في أعظم شيء من شؤون النفار، وهو قصة صلب المسيح. نعم وقد هذا ما هم متفقين عليه أصلاً يقولون الخبراء أنا ما درست هذه النجيل لكن الذين قرأوها يقولون كل غير متفق على هذا قصة مع أنه من أعلم من يكون عند النصار كذلك أيضا يقولون إنه من جملة ما ما فيها إن يسوع عليه الصلاة والسلام لما قتل ودفن وبق ثلاث أيام خرج خرج من قبره ويسمون هذا الطيام هذا كل الأناجيل استندت فيه على قول امرأة مجهولة العقيدة يمكن تثبت بقول امرأة مجهولة ها غير ممكن كذلك يقولون إن عيسى عليه السلام هذه المرأة إنك كانت زانية وأنهم أتوا بها إليه وطلبوا منه أن يرجمها بناء على شريعة التوراة وقال لهم أنا أرجمه لكن ليبدأ بالرجم من لم يعمل خطيئة منه يبدأ بالرجم فتفرق يعني كل واحد منهم قد عمل خطيئة وهو يريد ان يقول هاي هي عمل خطية وأنتم يجب الاستسامون ثم لما بقى ما بقي له قال أيضا أنا ما أستطيع إني أرجو منك لأن ما أسلم الخطأ فعفى عن عنها وهي ثانية وهي التي شاهدت لأنه حينما دفن قام من قبره نعم فعلى كل حال يعني الحقيقة بعض بعض الناس يقول أنا أرى لكن أنا لا وافق في الرأي بعض الدكاترة من من يقول أنا أرى إن الأناتيل تنشر بين الناس لأجل يعرفون كذب النصار وتناقض النصار لكن والله نما نراها لأن هذا فيه مفسده لأنه ما كل إنسان يقرأ يكون محيطا في في الأمر يقرأ الجوانب السليمة الزينة اللي على الشجر على الإسلام بمنتهى بل أحسن منها ثم يدعى الأشياء التي تبين كذب هؤلاء الله تعالى يقول قل هاتوا برهانا لهم لأنه لا برهان لهم فهذه الآن الأناجير هي برهاننا ودليلنا على أن ما نقوله حق نقول ليس بالصحيح لأن من تأملها وجد أنها ليست بالصحيح وجد أنها ليست بالصحيح لكن هم يأتون إلى هؤلاء الأغرار لما عندهم علم ولا عندهم عبادة ثم يختعونهم على الأقل يكون عند الإنسان تردد هل الإسلام هو الصحيح أو لما صحيح نعم <تصفيق> نعم بس دولة أغرار مساكين ما يعرفون ما يعرفون ولا يعرف الإسلام إلا من لم يعيش في الكفر في زمغ عمر إنما ينقول الإسلام عروة عروة من لم ي... ي... يكن على الكوفة. كيف؟ لفظا ومعنى. كله هي تعريف لفظي ومعنى ومعنى. قال هاشم برانق أنهم كانوا صادقين. قال الله تعالى بلا بلا هذا إبطال للنفل في قولهم لن يدخل لن يدخل وهذا واضح وإن كان بعض المفسرين يقول بلى هنا بمعنى بل بل من أسلم ولكن قل لا بلى هنا حرف جواب وبلى حرف جواب تفيد إبطال النفل يعني لما قالوا لا يدخل مستغفر الله بلا يدخل الجنه من ليس يهودا ولا نصارا منهم من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجر من شرطيه وهم مبتدا وجواب الشرط طوله فله اجر وقول من أسلم أسلم وجهه المراد بالوجه القصد والنية والإرادة أسلمها لله يعني جعل اتجاهه وإرادته وقصته إلى الله عز وجل وقال قال وعبر بالوجه لأنه هو الذي يدل على قصد الإنسان أنت عندما تغفر الشيء تمشي على الكفاك بهذا الشيء ها؟ قلنا على وجهه على وجه إذن تعبر بالوجه لأنه به يعرف القصد ولهذا يقول أين كان وجه فلان يعني أين كان قصد واتجاهه يقول إلى الجهة الفلانية ما. وقول وجهه لله هذا عمل القلب وهو الإخلاص وهو محسن الدملة في موضع نصب على الحال من فاعل أسلم. يعني أسلم وهو ال... وهو في حال الإحسان والحال أنه محسن والمراد بالإحسان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً وقد جمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الفرق بين الجملتين تعبد الله كأنك تراه وهذه عبادة الطلب فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذه عبادة الهرب والخوف لأن الإنسان إما أن يكون تكون عبادته حبا لله وشوقا إليه ويحمله على ذلك الحب والشوق وإما أن يكون خائفا منه يخاف مراقبة الله سبحانه وتعالى واضطراعه عليه وال والحال الأولى أكمل من الحال الثانية فهذا هو الإحسان فلا بد من الإحسان ولا يكفي الإخلاص ما يكفي الإخلاص ولهذا فيها الآن أناس من هذه الأمة يقولون نحن نحب الله ونريد الله ونسعى الرسول إلى جنته وهم الحريفون في عبادته هل يدخلون في الآية هذه ها ما يدخلون لأن تجل الصوفية لأ. الصوفية أغالبهم من أسهد الناس في الدنيا ويقول حنا ما نقصد إلا وجه الله ولا نريد إلا وجه الله وعندهم من البدع والخرافات ما لا يحصيه إلا الله هل نقول إن هؤلاء يدخلون في هذه العاية لا ما يدخلون لماذا لعدم الإحسان لعدم الإحسان والإحسان كما قلت لكم هي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فعلى هذا تكون آية ذلك على الشرقين الأساسيين في العبادة وهما الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وهو محسن نعم وين وين من أسل مدهم هذا أكلم وإحسن اتباع الرسول اتباع الرسول الإحسان اتباع الرسول إيه؟ لا لا لا ما قلنا. قلنا أن الآية تتضمنها كل الآية تتضمنها. لا ما هو الأفزان وقوله فله أجره عند ربه الأجر ما يعطاه الإنسان على عمله كما لو استأجابت شخصا يعمل لك بناء فأعطيك والمراد به هنا الثواب الثواب ما مراد به الثواب؟ سبقه الله تعالى بالأجر لأنه حق للإنسان. من أوجبه على الله؟ الله هو الذي أوجبه على نفسه. قال الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا ولا سعي لديه ضائع. نعذبوا فبعدله أو نعهموا فبفضله وهو الكريم الواسع نعم ولكن ابن القيف النونية قيد هذا البيت يعني فقال ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشام هو أوجب لأنه قول ال ال الأول البيت الأول ما للعباد عليه حق واجب يفهم الإنسان أن, إن الله لا يجب عليه إثبات التأني، أولاً، ها؟ لكن ابن القيم رحمه الله بين واجب أوجبه غيره عليه، فقال هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا ساعي لديه ضائع، مطلق في البيت الأول، لكن ابن القيم قيده، إن كان بالإخلاص والإحسان، إن كان بالإخلاص. والإحسان وإلا إذا كان السعي ليس بالخلاف أو ليس بالإحسان فهو ضائع. ظاعم إن عذبوا فبعدله أو نعهموا فبفضله والفضل للمنه